بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلِف لام را كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ لا تعبدوا الا الله انن لكم من هنذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤسك الذي فضل فضله وإن تولوا فإن مين أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يسنون قدورهم ليستخفوا منه أَلَ حِينَ يَسْتَرْشُونَ ثِيَابَهُم يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَمَا مِن دَابَّةٍ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 هُوَ الذي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْنِي وَكُم لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أحسن وَلَ إِ قُلتَائِ نكُم دَعْسُونَ من دععْمَوْتِلَ يَقُولًا الذيين كَفَو ل يقولًا الذيين كَفَوْ إهذَ إَِّ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحدثه ألا يوم يأتيهم ليس مطروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهدئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس من كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مثير لَا يَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرْحٌ صَفُوُّ إِلَّا الَّذِينَ قَدَّرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فلعلك ثالث بعض ما يوحى إليك وضائق به قدرك أن, أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك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 قل فأتوا بعشر ثور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم بِأَنَّ اللَّهَ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا وَمَنْ يُعْمَلْ لِلَّهِ فَسَوْفَ يُؤْتِيهِ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط مَا صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بيلة من ربه ويسلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مريك من منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك نغربون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعمة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وَهُمْ بالآخرة هم كافرون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 أولئك الذين خفروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخثرون إن الذين آمنوا وعملوا والخاسه واقبحوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنَّهُ لَكُمْ نذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي خَافُوا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَال الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكَ سُوءًا أَبَدِيَّ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكَ عَلَيْنَا مِنْ سُلْطَانٍ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن سُلْطَانٍ ۖ بَلْ نَحْنُ قَاللَّهَاؤُمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمَّ يَسْعَى عَلَيْكُمْ أَنُنزِلُكُمُهَا فَعَمَّ يَسْعَى عَلَيْكُمْ أَنُنزِلُكُمُهَا وَأَنتُمْ لها وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِهَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِبِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِنْ أراكم قوما فجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرستهم أفلا تذكرون ولا قولول لكُم نذ خَزَّ إنِ وَِ وَلَا أَلَمُ الغَبَ وَلَا قُ إ مَلَكُ وَل قُول للِنَّذينَ سَزَّد أَعنكُم لَ فلَهُلههُ خَير اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنَّ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُهُمْ وَقَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَاهَدْنَا سَنَا فَأَكْرَتَ جِدَالَنَا فَأَسِينَا بِمَا تَعِدُنَا فَأَسِينَا بِمَا تعدنا من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجدين ولا ينفعكم نفحي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 لا تجرمون و اوحي الى نوح ان انه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئذ بما كانوا يسعلون واصمع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموه إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه تخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون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 زوجين اثنين قل نح من فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرعها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان في معدن يا ابن يركب يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحيم وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَمْطِرِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَى عَلَى الْجُودِيِّ وَطِيلَ بُْدَ لِل قَوْمِ الظَالِ وَنَدَ نُحُر وَبَّّهُ فَقَالَ رَبَِّّ بَنِين أَههِي وَإِن وَْدَكَ الحَبُّ وَإِن وَعْدَكَ الْ الحَبّ وَأَن فَأَحكَمُ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 بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تِلَيَّ نُوحِي بِطِبْ بسلامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت وتعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمستقين وإلى عاد أخاهم هودا قال اُعْبُدِ اللهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُسْتَرِين ۚ يَا أُمَّ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي فَلاَ ويا قوم اتغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يُغْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْمُ جِرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِذَيْنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِسَارِكِينَ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بكوء قال إني أشهد الله واشهده هُوَ أَنِّي بَرِئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَشِيدُوهُ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُظْلَمُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ ربي وربكم ما من ذابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم اِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَشْتَكِفُ رَبِّي طَوْمًا وَإِرَةً وَلَا تَغُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ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 يَجْهَدُونَ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَطَوْرُ لَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأُذْبِرُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَئِنْ عَاذَنَ كَفَرَ رَبَّهُمْ أَلَ بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهُمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَيَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ هو أنشأكم من الأرض فيها ثم توبوا إليه أَن شَأكُم مِنَ الأأَبْلِ وَتَعنَّرَة فِيهَا فَتَوْفِهُثُمَّكُ بَ إلَي إَِّ رَبّ قَربُ مُجين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 قال يا قوم أرعيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينفرني من الله إن عصيته فما وَيَا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله وَلَا ولا تمسسوها بسوء إن فياخذكم عذاب قريب فَعَطَرُوا مَا طَالَ سَمَتْعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَنَنَا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ ومن شجي يومئذ إن ربك هو القوي العجيب وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جافلين كأن لم يغنوا فيها ألا إن تمود كفروا ربهم أَلَمْ بُعْثَ لِتَمُوتَ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَكَ أَنْ جَاءَ أَبْعَدٌ لَمَّا رَأَىٰ أَن دَيْهُمْ لَا تَطِيلُ إِلَيْهِ لَفَرَّهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ طَمِيلَ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 هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجدين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البنيت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 غَائِبَ إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضًا عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا فِي وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهررون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم ها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 قال لو أن ملي بكم قوة أو آوي إلى ركم شديد قالوا يا لوق إنا رسل ربك لن يصلوا فأسر بأهلك بقطع من الليل وَلَا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب ما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منبود متومة عند وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِيزَانَ إِنَّ أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوف المكيال والميزان ولا تَبْغُوا مَا لَمْ يُؤْتَ إِلَيْكُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فِيهَا ۗ قَدْ غَنِيَ اللَّهُ عَنِ الْعَالَمِينَ وَمَا أَنَا عليكم بحكير قالوا يا سعيب أطلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نسعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يَا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورجقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أقالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّ فَمَن شِفَاقَ فِي أَيُّ يُطِيبُكُمْ مِثْلُ مَا أَطَابَ قَوْمُ نُوحٍ أَوْ قَوْمُ هُودٍ أَوْ قَوْمُ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ كُنْتُمْ بِدَعِينَ وَتُسَخِّرُ رَبُّكُمْ ثُمَّ توبوا إليه إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا تُعَيِّرُ مَا نَصَّمَ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّ مَا لَنَا رَأَى كَثِيرًا وَلَوْلا رَحْمَتُكَ لَغَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَجِيزٍ قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَعَذَ عَلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَاثَخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظهريا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 كأن لم يرنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعد الثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعون أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الوجد المورود اتبعوا في هذه لعمة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وَمَا وَلَنَاهُمْ وَلَا تُرْوُهُمْ أَنفُسُهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا يَجِئْ أَمْرُ رَبِّهِمْ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 في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود وما نؤثره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم إِلَّا إلا بإذنه فمنهم شقي وتعيد فأما الذين شقوا ففي المال لهم فيها زفير وشهيط خالدين فيها ما دامت وَالارْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعَدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا قَالِ بَيْنَنَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُورٍ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِمَّا أعبد آباؤهم من قبل وإما لم وفوهم نصيبهم غير من قوس ولقد آتينا موسى الكتاب فالثلف وَلَو لَا كَمَة تَبَقَتْ مِوبِّكَ لَ قُغَ بَيْنَهُم وَإِنهُ لَِي شَكهُ مُإ وَإِن كلُلَا لَ وَسكًاهُم رَبّكَ أَعن لَهُ إِهُ بِنَا يَعملونَ خبير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 دُونَ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ أَفَتُمَنَّونَ مَلاَكًا ۚ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طرفين نهار مِنَ اللَّيْلِ إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحتمين فلولا كان مِنَ القرون من قبلكم ألو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من من أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِالظُّلْمِ مِنْ وَأَهْلِهَا مُفْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ ربك وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فُؤَادُكَ وَجاءَ أَسْفِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا ويرون ولله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغا في ما تعملون ايها الإخوة الكرام